وصحبه وصحبه قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في التوصيل الظلا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة والإيمان سبب في ذير جنات الفردوس والآيات الموضحة لكون العمل الصالح سبب في دخول الجنة كثيرة جدا فقوله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيها أبدا وقوله ونودوا أن تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون أي بسببه وقوله تعالى وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون وقوله تعالى إلا من تاب وآمى وعمر صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا أن الناس عذل التي وعد الذي وعد الرحمن عذابه بالغيب الآية إلى غير ذلك من الآيات. فانسى هذه الآيات فيها الزلالة على أن طاعة على أن طاعة الله بالإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا, قال ولا أنا إلا يتعمد يتغمدني الله برحمه منه وفضل يرد بسببه إشتاء على ذلك والجواب أن العمل لا يكون سببا لدخول الجنة إلا إذا تقبله الله تعالى وتقبله له فضل منه فالعمل الذي هو سبب لدخول الجنة هو الذي تقبله الله بفضله وغيره من الأعمال لا يكون سببا لدخول الجنة وللجمع بين الحديث والآيات المذكورة في جون أخر هذا أظهرها عندي والعلم عند الله عند تعالى الله وقد قدمنا أن النزل هو ما يهيئ من الإسلام للضيف أو القادم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذكر المؤلف رحمه الله من البيان من أن سبب دخول الجنة الأعمال الصالحة الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإن وجد أمل صالح وفي مقدمة العمل الصالح صحة العقيدة والاجتناب للشرك وجميع صور بجميع صوره ووسائله وأقيمة الشعائر التعبدية أركان الإسلام والإيمان والإحسان والرضا بالحلال عن الحرام اجتناب مئات، فهذا سبب عظيم يوصل إلى رضا الله وإلى دار كرامته. ولا شك أن كل أمر صالح توفرت شروطه وانتفت موانعه، فهو مقبول عند الله. وإذا قبل العمل عند الله كان سببا عظيما في دخول الجنات ولا شك والشروط أن يكون العامل للصالحات مخلصا في عمله لله وحده دون سوا ان صلى يصلي يرجو رحمة الله وإن زكى كذلك وإن صام وإن تصدق وإن قرأ القرآن وإن تعلم او علم يقصد بذلك كله وجه الله والدار الآخر هذا شرط والشرط الثاني أن يكون مصيبا في عمله إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها واذا فل تطهر وفل تطهر كما تطهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم امته وفل كذلك كما فل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلم امته يكون العمل صوابا فاذا توفر هذان الشرطان مع صدق العزيمة وصحة المعتقد فالعمل مقبول هذا ما دلت عليه نصوص الشر والله سبحانه وتعالى تعالى إنما يتكبر الله من المهتقين والمهتقون هم الذين أصابوا في أعمالهم وأخلصوا لله عز وجل جميع أعمالهم كذلك ودخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته واكتساب منازلها بصالح الأعمال مهما عمل العاملون فإن دخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته وأعمالهم التي أشلفوها في الأيام الخالية إنما هي تكون سببا لاقتسام منازلهم في الجنة فليس أهل الجنة في الجنة سواء بل بينهم من التباعد بحسب أعمالهم كما بين السماء والأرض في قصورها وخيامها ونعيمها ودرجاتها وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة مئة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله وكل من جاهد نفسه على الطاعة فله حبه ونصيبه وقسمه من هذه المنازل العالية إذن دخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته واكتسام منازلها بصالح العمل كما قال الله عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تطربكم عندنا زلفة إلا من امن وآمر صالحا فأولئك لكم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لا في الجنة كما تتراؤون الكوكب الغابر في الشرق أو الغرب في الأفق الشرقي أو الغربي لتفاضل ما بينهم وأنت إذا نظرت إلى الكوكب في الأفق الشرقي من السماء او الأفق الغربي من السماء رأيت من البعد ما لا تستطيع أن تحدده ابدا هكذا بين أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة كإنسان واقف في الأرض وهو ينظر إلى الكوكب في أفق السماء الشرقي أو أفق السماء الغربي هكذا التفاضل بين أهل الجنة بصالح العمل الذي أشرفه في الحياة الدنيا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل الله على المؤمن فقال عليه الصلاة والسلام إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا والميل اثنين كيلو أو قليل ينقص قليل هذا له أهلون في زواياها له أهلون فيها لا يرى بعضهم بعضا للمؤمن لؤلؤة مجوفة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا وكم له من النعيم من الخدم والولدان والزوجات الحسان والنعيم المقيم الذي لا يحصيه ولا يعلم وصفه على سبيل التمام إلا الله تبارك وتعالى فهنيئا للمؤمنين الذين عملوا الصالحات وعمل الصالحات يحتاج إلى يحتاج إلى صبر عمل الصالحات لا يقدر عليه إلا الصابرون وترك المعاصي لا يقدر عليها إلا الصابرون والتسليم لأبدال الله عز وجل لا يقدر عليها إلا الصابرون إذن فالصبر أصل الأصيل في من, من الأسباب الموصل إلى بغى الله إلى دار كرامته طاعة تصبر عليها بمعنى تؤدي تؤدي ما فرض الله عليه وأوجب وتلزم نفسك ايضا فتتقرب إلى الله بنوافل العبادات بما تيسر لك من الذكر والقرآن وبما استطعت عليه من الصلاة والصدقه وبما تقدر عليه من كلمة المعروف والنصيحة إلى غير ذلك من أبواب العمل الصالح الأقوال والأعمال لا يفعلها إلا الصابر وانظر إلى نفسك عندما تكون في حاجة إلى النوم وجاء الفرد أو عندك شغل شاغل من مشاغل الدنيا وحل فرض من فرائض الله يتبين صبرك وعدم الصبر إن قدمت حد الله فأنت من الصابرين وإن قدمت حظ نفسك فلست من الصابرين كذلك الصبر الثاني عن معصية الله فالنفس من طبيعتها تميل إلى المعاصي تميل إلى الشهوات سواء شهوة المال أو شهوة الفرد أو شهوة البدن أو شهوة السمع أو شهوة البصر أو شهوة القلب إلى غير ذلك مما تشهيه الحواس والجوارح فإن رفضت الحواس والجوارح والنفس الاماره بالسوء رفضت مطالبها التي تسخط الله تبارك وتعالى عليك من الأقوال والاعمال فأنت من الصابرين وان لبيت مطالبها فاخذت المال الحرام ونظرت الى الحرام وتكلمت بالحرام واكلت من الحرام ووقعت في جريمة النظر إلى الحرام إلى غير ذلك فلس من الصادرين الصادر دائما يحبس نفسه عن فعل المعصية لأن لأنه يعرف أن المعصية سبب في غضب الله عز وجل عليه وإذا غضب الله على العبد عذبه وصبر على أذبال الله عز وجل فما من قليل أو كثير يجري على العبد في هذه الحياة إلا وقد جرى به القلم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قد جرى به القلم فلا يتخلف من خير وشر وإحياء وإماتة وجود وعدم وإيمان وكفر وطول عمر وقصره ومصائب على اختلاف أنواعها حتى الشوكة التي تصيبك في يدك او رجلك قد جرى بها القلم أنها تصيبك وأنت الواجب عليك أن تؤمن بذلك أن تؤمن بذلك وبكل شيء يحصل من أقدار الله التي تجري على العباد من السراء والضراء فالسراء مقدره نعم الله التي تسرك كدرها الله والضراء قد تتقدرها الله عز وجل سواء بالموت او بالمرض أو بالفقر أو بالمصائب بال المتعدده المتنوعة الخوف هذا كله قد قضاه الله وقدره ولا يمكن أن يتخلف منهم اي ذره فعقيده المؤمنين ثابته تصيبك الشوكه او يندغك البروس في بعض اجزاء جسدك تؤمن بأن الله قد قدر عليك ذلك مهما كان الحذر ولكنك مأمور بالأخذ بالأشباب تتوقع الشر تتوقع مع إيمانك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبه ولا يجد عبد الحلاوة الإيمان وطعم الإيمان حتى يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه هذه عقيدة المؤمنين ثم إيماننا بالقدر على هذا الأساس لا يكون لنا حجة في فعل المعاصي والتقصير في الطاعة أبداً لا يجوز لأحد أن يكتحم المعاصي ويقول قدر الله عليه ثم يكثل في الطاعة لا يصلي يسمع الندى فلا يأتي إليه لا يصوم لا يفعل الخير ثم يقول لو أراد الله لي وقدر لي لفعلته هذا عجز وهذا حمس لأن الله عز وجل أمرنا بالعمل والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أمرنا بالعمل بل وبالمبادرة بالمبادرة أي العمل بدون تشويش كل شيء في وقته خمس صلوات في وقتها واجب وفي أي مكان في المساجد التي أمر الله أن تبنى في الأرض وجعلها خير البقاء تطمئن فيها النفوس ويعلم فيها الفقه الإسلامي وتكون فيها الموعظة وتكون فيها الخطبه واللقى بين الاخوان و التعرف كل يتعرف على حال اخوانه وامور دينية واجتماعية واقتصاديه كلها تتوفر في صلاه جماعه وفي الاجتماع في بيوت الله فاذا وقع الشر عرفنا بان الشر والخير مخلوقان لله ومقدران من الله لكن ليس لاحد فجئه أن يبتحن الشرور والمعاصي ويقول قدر الله لو شاء الله ما فعلت هذا قول المشركين قالوا لو شاء الله ما أتركنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وهي حجة باطلة فاسدة لأن الله عز وجل أمرك بالعبادة وأقدرك عليها فما حجتك بعد أن أمرت العلي الأعظم القادر على كل شيء الذي بيده الثواب والعدام أمرك أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا ترتب على هذا الفعل رضا الله وجنته ونهاك أن تفعل كذا وأن تفعل كذا ما بدي لك عذر لذا دفترت في الطاعة بعد أمر الله لك ولا عذر لك ايضا أن تكتخم المعاصي وتتجر على الله وتستهين بأظمة الله فتقع فيها ثم تقول قدر الله هذا شرع الله وهذا هو حقيقة الإيمان الإيمان بالقدر وما عدا ذلك يعتبر أماني ويعتبر ضلال والشراف في الفكر والشراف في السلوك وفي الاعتقاد شاهد من هذا بارك الله فيكم هو أن الأعمال الصالحة سبب سبب في رضا الله وسبب في دخول جنة الله والدخول للجنة إنما هو بمحض فضل الله ورحمته لا بالأعمال ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لن يدخل أحدكم الجلة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه فالعمل سبب في رضا الله عز وجل ليدخلك بفضل رحمته الجنة وأما الأعمال التي يتنافس فيها المتنافسون ويتشابك إليها المتشابقون فإنهم يكتشمون بها منازل الجنة العالية وكم فيها من منازل لا تعد ولا تحصى لا تعد ولا تحصل لأن شأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع, لموضع سوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها موضع السوت معروف عندما تضع سوتك في الأرض أي شيء نقص من الأرض ما نقص شيء هكذا الدنيا في الآفرة لموضع سوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها ويوم القيامة أبنى أهل الجنة منزلة يقول الله له إن لك مثل الدنيا وأشرة أمثالها مثل الدنيا وأشرة أمثالها من يوم من يوم أوجدها الله إلى أن ينهيها هذا أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بأعلاهم منزله اعلاهم منزلة قال الله في حبهم فلا تعلم نفس ما اوفى لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون لا تعلم ماذا اعد الله لك من من درجات الجنه ونعيم الجنه لا تعلم حتى ينزلك الله مناجلك في الجنه وما الحياة الا برهه زمن يسير جدا ولو طال العمر إلى مئة سنه وهو أمر قليل بالنسبة إلى الحياة الباقية الدائمة التي إذا توفق العبد في حياة الأمل وقام بما فرض الله عليه وأوجب وابتعد عن المحارم وكان همه وكان همه الدار الاخره هذا هو الذي يحيى ويسعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا وكم من صفات وقف الله عز وجل بها الجنة وأهلها لتكون أمة القرآن راغبة فيما عند الله تبارك وتعالى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها أي الجنة ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه دائما شاب ودائما نظيف لأن الجنة دار طيبة لا يجاور الله فيها إلا طيب من مخلوقاته لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، كل ذلك يكون رشف وهو فريح المسك طعامهم وشرابهم إنما هو رشك من أجسادهم لا بول ولا غائط ولا امتخاب ولا أذى الثياب لا تبلأ والشباب كذلك لا يهرم صاحبه ولا هناك أي أذى في الجنة أبدا لأنها دار الخمال والجمال والنعيم المقيم وكل شيء له سبب لا بدنا الاتيان بالأشباب وأن التسويف والتأخير والتأجيل والتحرك في مشاريع الدنيا مع إضاعة أمر الآخرة فهذا ضلال مبين والحرار يحذر الإنسان حتى يبدو على الله عز وجل عنده رصيد من صالح الأمل يكون سببا في رحمة الله له هلا انا فيك يا رفيقي عنده درس تعال يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف عليه وعليه رحمه الله في كتاب الكبائر باب ذكر الرياء والسمعه يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشق بعباده ربه احد عن ابن بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به ما قيل معنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة ومعنى من يرائي أي من أظهر عمر الصالح للناس ليعظم عندهم يرائي به الله قيل معنى اظهار سيرته للناس ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمر ما نوع، والمؤمن على ذي نوايا راضي الله عنهما طوعا. إن أول الناس يقضي عليه يوم القيامة ثلاثة، يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. رجل استشيل في سبيل الله، فأطيع بي فعرفه نعمة وعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قالت في سبيلك حتى قتل قال أذبت. ولكنك قاتلت ليه قال هو جريء فقصيل قيل ثم أمر به فتحب على وجهه حتى القي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عمز فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال قال هو عالم وقرات قال هو قاله فقصيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل وسع الله عليه فاعطاه من اصناف المال فوسي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه لك قال الله كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواب فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها في هذه المصوص من كتاب الكبائر التحذير من الوقوع في ذنب العجب والزياء والسمعة في العمل والنفس تحتاج إلى جهاد دائم العالم يجاهد نفسه والجاهل يجاهد نفسه وكل فرد من المكلفين يجاهد نفسه لأنه على خطر ان ترك جهاد النفس فالرياء في الأعمال والشمعة في الأعمال ايا كان هذه الأعمال ومن أي شخص صدرت محبط للأعمال والعياذ بالله فالريع معناه أنك قمت إلى العمل صلاة أو صيام أو جهاد أو قراءة قران أو طلب علم أو تعليم ما كنت ليكتب الله لك الأجر لكن كنت ليمدحك الناس صليت ليمدحك الناس تعلمت ليمدحك الناس ويثنوا عليك ويقبلوا عليك ويكدروك ويعظموك فهذا ليس له اجر عند الله عز وجل وانما عمله حابب لانه ما تعمل لله قام للناس بهذا العمل ومن هنا وجب مجاهده النفس على الاخلاص اذا خرج الإنسان من بيته إلى صلاته يسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل وهذا الخروج خالصا لوجه الله الكريم إذا تصدق بصدقه قليلة او كثيرة يسأل الله أن يقبلها منه وأن يخلص فيها لا يكون لقصد أن يقول الناس إنه يفعل كذا ويعمل كذا إذا أصلحت بين الناس إذا نصحت إذا علمت كل ذلك يجب أن تتوجه إلى الله عز وجل ليكون عملك هذا خالصا له ويثيبك عليه والله أكرم الأكرمين وارحم الله والمهم أنك تجاهد نفسك حتى تتخلص من هذه الأدوان من الريأ في العمل سواء من الاكبر الأكبر أو الريع الاصغر الأصغر الاكبر الأكبر أن يكون العمل من أجل الناس ليس لله فيه شيء هذا كالشرك الأكبر والريأ الأصغر هو الذي يطرأ على الإنسان في عمله يطرا وهو يعمل إما يصلي وإما يقرا وإما يجعو وإما يعظ يطرا عليه فيزيد فيه من أجل نظر الناس إليه فهذا جعل للشيطان حظ من عمله وإن كان أصل العمل لله لكن جعل للشيطان حظا من عمله عليه أن يلجأ إلى الله لأن النفس ضعيفه إذا أحس بشيء من ذلك أنه زين عمله ليمدح ويثنى عليه عليه أن يلجأ إلى الله صادقا في اخلاص العمل كما ورد في الأثر اللهم إني اعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما تعلم هذه كفاره للذي يطرع عليه القصد السيء مع أنه قصد العبادة اولا لكن طرا عليه قصد آخر أشرك مع الله فيها في العبادة في غيره وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل لهؤلاء الثلاثة ليكون أمام الناس في سائر أعمالهم بعالم ومجاهد ومتصدق كانوا في الدنيا العالم ما تعلم العلم إلا ليقال فلان عالم ليس له قصد أن ينقذ نفسه من الجهل ويعمل بالعلم لا يعمل بعلمه ذو قصد واحد وهو أن يمدحه الناس ويقبلون عليه أن فلان عالم لا يريد أن يعمل بالعلم ولا يعلم العلم لوجه الله تبارك وتعالى. هذا خطر عظيم فالله علام الغيوم يعلم السر واخفى يعلم النيات اللي محلها القلب، فيؤتى به يوم القيامة ويقال له ماذا عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمته فيك أي لأجل الله والله يعلم إنه لكاذب فيقال تعلمت ليقال عالم فقد قيل يعني ما فيه جزا وثواب لك الا ما قاله الناس في الدنيا الاخره ليس له حظ فيسحب على وجهه الذي هو اشرف الاعضاء ويلتى في النار والمتصدق الذي يتصدق يرائي من أجل أن يمدحه الناس ويثنى عليه الناس ليس له قصد أجر الصدقة لا يريد اجر الصدقة يريد ليقال فلان من أهل الصدقة فلان جواد فلان كريم فلان كذا وكذا في يوم القيامة يسحب على وجهه في النار لأن الله علم نيته لأنه العالم بالأول والآخر ومثل ذلك المجاهد جاهد ليكون له الذكر بأنه شجاع وبطل وكذا وكذا ما جاهد لتكون كلمة الله العليا ونصر للإسلام جاهد ليمدح ويكون له الذكر في الناس بأنه شجاع قتل وفعل وسلب فليس له عند الله يوم القيامة إلا الجزاء من جنس عمله يسحب على وجهه حتى يلقى في النار وهكذا بكية الأعمال فالمهم الواجب علينا أن نرحم أنفسنا ونلجأ إلى الله عز وجل فالقلب ضعيف والنفس أمار بالسوء إذا تقدم الإنسان منا بشيء من العمل عليه أن يسأل الله عز وجل أن يكون فيه مخلصا لله وأن يكون العمل صائبا وأن يرجو ثواب العمل من الله ولا ينظر للناس لا عن يمينه ولا عن يساره الناس لا يملكون شيئا لا من الثواب ولا من العكرام لذا قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يشرك مع الله في القصد والمية والعمل وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى شركة عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه إذا عملت العمل لله ثم أحببت أن يمدحك الناس ويثن عليه فقد جعلت مع الله شريكا في العمل فالله لا يقبل أن يكون معه شريك في العمل كما في هذا الحديث القدسي تركته وشركه والله تبارك وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ويقول عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مذعورا ومن اراد الاخره وتعالها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ونعالج انفسنا من الريا ومن السمعه ومن العجب بالعمل اذا راينا من انفسنا ان عملنا وعملنا لا نعجب بل دائما الانسان يهضم نفسه ويهضم حقه ويرى مهما قدم يرى انه ما قدم شيئا بل يرجو رحمة الله ويطلب من الله العلم على كل عمل ديني ودنيوي من عمل عملا عادة فقط لان الناس مثلا بقومه او مستمعه يعملون مثلا عمل عادة, عادة. الناس ليسا من شرط قبول الاعمال والثواب عليها النية اما الامل عادة لا لا يقبل العمل عادة غير صحيح فرق بين العبادة وبين العادة فالمسلم الواعي يجعل كل تصرفاته عبادة وعلى رأس العبادات العبادات المفروضة او الواجبة او المستحبه <تصفيق> أفضل عبر شبكة الانترنت يقول السائل هل إذا رأينا شخصا يمشي ويجالس أهل البدع يسوغ لنا أن نطبق عليه قاعدة السبب في التصنيف أي أنه من يجالس أهل البدع فهو منهم على كل حال أن من جالس أهل البدع تأثر بهم ومن جالس أهل السنة تأثر بهم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يخذيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة وهو يدخل في ذلك صاحب السنة دقولا أوليا لأنه من أهل الصلاح. ومثل جليس السوء في الكير النار إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة وهذا ينطبق أيضا على أصحاب البدع فالمجالس للناس لا يخلو إما أن يكون مجالسا للصالحين فيغنم من مجالستهم صلاحا وهدى وإما أن يكون مجالسا لأهل البدع والضلال فيكشف منهم ضلاله وهوى ومخالفة للسنة فهذا الذي يجالس لا يقلو إما أن يكون على علم وقد او أو يكون جاهلا بالأحكام فإن كان جاهلا فالواجب على العلماء أن يعلموه ويحذروه من مجالسة أهل البدع فإن مجالستهم فديق الردى والضلال فإن انتفع فالحمد لله وإلا فهو منهم بدون شك ويحذر منهم بل كما قال بعض الأئمة إنه أخطر على الناس من أصحاب البدع أنفسهم الذي يأوي إليهم ويجلس معهم ويآكلهم ويشاربهم ويجالسهم هو أخطر على الناس الآخرين من أهل البدع على الناس لأنه مأمول الجانب صاحب البدع عرف وهذا منكر ولكنه دائما أبدا يجالس أهل الظلال والهوى فخطره عظيم يحذر منه بعد أن ينصح يحذر منه حتى لا يغتر الناس بمجالسته نعم. يقول السائل أيضا هل الطالب المتمكن عن يحكم على شخص بالخروج من منهج أهل السنة إن كان له جرح مفصل عليه أم هل هذا خاص بالعلماء؟ إيش؟ إيش؟ هل الطالب المتمكن عن يحكم على شخص بالخروج من منهج أهل السنة ان كان له جرح مفصل عليه أم هل هذا خاص بالعلماء؟ على كل حال قضية الجرح والتعذيب والحكم بالسنة والبدعة ينبني على العلم على العلم المضروم بالدليل فإذا كان طالب قد يفهم شيء ويعزب عنه الأشياء فعليه أن يرشد إلى العلماء إن وجدوا والحقيقة من علم مسألة من مسائل الفقه الإسلامي والسنه المطهرة علمها عن أشياثه فإنه ينبغي أن يبلغها وأن قضيه السن والبدعه معروفة إذا اتكب الإنسان البدع وعرفه طلاب العلم معهم حق أن يحذروا منه حتى لا يفتتن الناس لبدعته نعم ورسل في الحمامات العامة حاجز بين دورات المياه والصنابير التي يتوضع منها فمتى يقال الدعاء بحسب الاستطاعة الدعاء بحسب الاستطاعة والمراد بالدعاء عند الدخول عند الدخول للحمام بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول تقدم الرجل اليسرى ثم يقول الدعاء قبل ان يدخل واما التشمية تشميع على الوضوء والتشميع للغشل فهذه تقال ولو كان في الحمامات المعروفة اليوم لانها مغيفة غالبا فلا تترك الواجبات ان التشميع واجبة نعم الله ولاتي يقول السائل كيف تكون زكاة الذهب تكون زكاة الذهب بوزنها في العشرين مسقال ربع مسقال بوزنها أو بوزنها وتقديمها معرفة القيمة إذا كان يريد أن يخرج نقودا لا يريد أن يخرج منه يخرج نقودا إذا قد قدره العارف بالأثمان بألف ريال أو عشر ألف ريال ففي الألف خمسة وعشرين ريالا والذهب ثابت لصاحبه ويخرج عنه نقودا في أوراق العملة نعم قول السائل امرأت ختن القتلة وبعد ايام من الختان سال دم دم منها على ايه الختان سبب موت القتلة السؤال ماذا يلزم القاتلة هذا قد اجبت عليه فاجبت عليه قد اجبت عليه قد الله وسلم على ربينا